يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي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 الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ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 كهم الراشدون فضل من الله ونعمته والله عليم حكيم وإلا طائفتان من المؤمنين قد تلو بَيْنَهُمَا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إذا فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بَيْنَ أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون